كتاب أُنْزِلَ إليك فلا يكون في صَدْرِكَ حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أذلكنا فجاءها بأس لا بياتا, بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا لنسألن الذين أرسل إليهم ولنسأل المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك فأولئك ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا, خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ونقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايشة قليلا ما تشكرون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 وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال صرافك المستقيم، ثم لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمنهم وعن شمالهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين، تجد ولا تجد أكثرهم شاكرين ورجمنا مذوما من مدحرا لمن تبعك منهم لامل ان جهنم لكم انكم اجمعين او يا وزوجك الجنه فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما موري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أماما لكي لأوتكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليه قِلَ الجَنَّةَ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ أَنَّهُمَا أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ وَأَقُولُ لَكُمَا فَخَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ الْخَاصِرِينَ قَالُوا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ حِينٍ فِيهَا تَحَيَّرُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تخرجون نباسا نباسا يواري صواتكم التقوى ذلك خير ذلك من كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا أبا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحش أتقولون على الله ما لا ترد قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداكم تعودون فريقا هدا وفريق حق عليهم الضلال إن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 قل من حرم مزينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصتان يوم القيامة كذلك نفصل الآيات قوم يعلمون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 أَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنَّا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أودائك ينالهم نصيبهم من الكتاب ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أين من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا في امم قد خلت من قبركم من الجن والإنس في كلما دخلت أمة لعنت أفتها حتى إذا اداركوا فيها جميعا طالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا ربنا ها ينضف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضر فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 وكذلك نجزي, المت... وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وآمنوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من تجري من تحتهم الامن وقالوا الحمد لله وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد ج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 هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا لهم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله, الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل هم بالآخرة هم كافرون وبينهما حجاب وعلى الآراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أنسنا سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ما أظلمكم جمعكم ما عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم دخول الجنه لا خوف عليكم لا خوف عليكم ولا انت تحزنون ونادى أصحاب اصحاب النار اصحاب الجنه ان اطيب علي أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ونعيبا فاليوم ننسى يَجُنُّهُ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى علم هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يُمِنُونَ إِلَّا تَطْمَئِنُّهُ يَوْمَ يَأْتِي تَؤْمِنُ فَيَقُولُ الَّذِينَ نَسُوا مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَ فهل لنا من شفاء فيشفعوننا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كان الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك العبد وإياك المستعين إهدي الصراط المستقيم. صراط الذين ألمت عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالة ليلة القدر خير من ألف شر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلعين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 عافنا في عافيت وتولنا في توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وديت باركت ربنا وتعاليت لا ملجا منك الا اليك لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء الحسن كله اللهم اهدنا لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت اللهم اصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وع وعفنا وافوناك وأكرم نزلنا وتجاوز عن سيئاتنا اللهم اجعلنا من عتقائك من النار اللهم اعنا على صيام رمضان وقيامه اللهم اعنا على صيام رمضان وقيامه اللهم سوان رمضان وقوام اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصلاتنا وصالح اعمالنا حملته على الذين من قبلنا اللهم ولا تحملنا لا طاقة لنا به عفو عنا وعفو عنا وغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصلنا على القوم الكافرين ربنا ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبت قلوبنا على دينك اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بلو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه اللهم اجعل القرآن قائدنا إلى الجنات ولا تجعله سائقنا إلى النار اللهم يقرأ القرآن يوم القيامة فيقال له قرأ ورتل وارتق كما كنت ترتل في الدنيا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغلنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن وبك وبكمك لا نحصي ثلاء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين اللهم واختم بشيبنا بالخاتمه الحسنه اللهم احسن خواتيمنا واجعل اخر اقوالنا في الدنيا لا اله الا الله اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في فلسطين وفي العراق وفي كل مكان بعزتك يا ارحم الراحمين اللهم فك قيد اسرانا واسرى المسلمين اللهم ردهم الى أهلهم سالمين اللهم إنهم في حاجة آجلة إلى رحماتك فأنزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير وعافية وساة رزق فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لك يا رب